الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم إِنَّ الَّذِينَ حَطَّتْ عَلَيْهِمْ كَرْمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ كَامَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَقُوا الْعَذَبَ الْأَلِيمُ فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَتْ فَنَفْعَهَا إِيمَانُ أَهِلَّا قَرْمَ يُرْمَ ان نؤمن الا به من الله ويجعله ربي سعد الذين لا يعبدون وله قوم ما في السماء وفي وما اتون الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ لَنُكْثِرَنَّ مِنَ الرُّسُلِ وَالَّذِينَ الحمد لله رب العالمين الله حمدا ومننا بان في يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ كُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهِ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُعْبِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفٌ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُسِلِكِينَ وَلَا تَنُمِنْ عَرَفْتَ سَأَلَكَ نَبَأَ مِيلَ أُمِنَ القَالِينَ وَإِنْ رَسَسْنَاهُ بِغَمْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِنكَ بِخَيْرٍ فَلَا تَحَدِّثْ فِيهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يا ايها الناس اتقوا ربكم ان الحق معكم ام ان تداخلنا ما يهدي الى نفسي وما ضلف انما يضل على عليكم بوكيل وَمَنْ قُلَ فَإِنَّمَا يَقُولُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيل وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ وَاصْبِرْ حَتَّى